بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأمعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الحنظير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والموقوده والمتردية والنقيه وما أكل الثبع إلا ما ذكئتم وما ذبحان النصب وما ذبحان النصب وأن تستقسم بالأزلام ذلك فصق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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا جهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإم كنتم جنبا فتطهروا وإمكم تمرضاء أو على سفر الأوجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو لمست من ذي أفنم تجد ما أم فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من الحرج ولكن يريد لي طهيركم وليتم منعمته عليكم ولكن يريد لي طهيركم وليتم منعمته عليكم لعلكم تشكرون. وَأَذْكُرُونِ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبِثَاقٍ الَّذِي وَثَقُونٍ بِهِ إذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً أَبِيْقٌ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَذَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناه وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصف إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صرَّا أخذنا مثالَهُم فنتُحظَّ فنتُحظَّ من بَذُكِرُ بهِ فأغرينا بينَهُم العداوةَ والبغضاء فأغرينا بينَهُم العداوةَ والبغضاء إلى يومِ القيامة. وَثَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ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 ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول ما يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وان ما ندخلها حتى يخرجوا منها وان ما ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا مِنْهَا فان داخلون قال رجلان من الذين يخافون ان علم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاتقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين ثنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاتقين وَقْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَا اخْتُلِفَ بَيْنَنَا قَالَ, قال إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمُؤْمِنٍ يَدُكَ إلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وَإِثْمِكَ فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاترين.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 من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان انه من قتل نفسا بغير نفس انه من قتل بغير نفس او فتاد في الارض فكانما قتلنا جميعا فَكَأَنَّمَا قَتَلَنَا سَجَّيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَا سَجَّيْعًا وَنَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 إلا الذين تابوا منه قبل أن تقدروا عليهم فعلمو أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكانا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمنوا قلوبهم ومن الذين هادوا ثماعون للكذب ثماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثُمَّ عُونًا لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِالسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 يحكم بهذ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا, بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشأني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن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 وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُوَ الْفَاتِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَ مِنَ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأرحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 يا ايها الذين امنوا لا تكتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى, يقولون نخشى أَن تُصِيبَنَا بَائِرَةٌ فَعَتَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا فيصبح عَلَى مَا أَثَرُّوا فِي أَنفُسِهِ النَّادِمِينَ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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنتقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَفْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأثى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميساق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهواء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 مَن مَّسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ يُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّهُمْ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّا كَانُوا يَنكُرُونَ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 لا تجدن اشد من عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ذَلِكَ نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنس والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوا فجتنبوا هنا علّكنت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 قل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها ما جعل الله من بحيرة ولا ثائبة ولا وصيلة ولا حال ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.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 إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنان ذوى منكم إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقثمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم ولا نكتب شهادة الله إن أذل من الآثمين فإن عثر على أنه مستحق ثمن فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان بالله فَيُقْثِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَمْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 وقال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايتتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا تكلم الناس في المهدي وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل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 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِوَبْرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّ لَيَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَذِّلَ عَلَيْنَا مَا إِدَامٌ مِنَ السَّمَاءِ